بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قُبِ الليل إلا قليلا نصفه أبنقص منه قليلا أوزد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشية الليل هي أشد بطءا وأقبم